واجراره بر رحمه الله لاولياءه بعلاميه واموره وقاموره لهم فظاهره باديه فهو الله المصون المبتدئ المزدور والجزم الذي لا يدخل شيء منه هدر ولا قبول ولا قبول بل قرنت فيه لأهله مجامع كلمة وسحلت به لهم مسام وحكمه فقرعت من قلوبهم مقارع ووقعت من أسماعهم مواقع من غيرها عندهم واقع لا يقعها من غيرها عندهم واقع ولا يسمع بمثل تفسيرها أبد من أبدا منهم سامع فمن أبى ذلك وأنكره أن يكون كذلك فليأتي بمثل سورة كبيرة من سواره أو صغيرة فلن يفعل ولو أجلب بالحلق كلهم أبدا ولم يزداد بذلك لو كان كذلك من أن يأتي بمثلها إلا بعدا كما قال سبحانه فأتوا بسورة البيت لم يجدد الله بعد okay. كي؟ قال و... ولن يجدد بذلك لو كان كذلك من النادي المثلاء ألا بعد أبلا بايت بعض أعم أبا بايت أبايت أبايت يذكر رب الله أبايت ربا رب يصبح إذا بايق رب بايز بريو لا بايز بره يقرب ولا يقرب بايق رب بايز بريو صل ما بهم كان لغب بهم كان لغب ما جهده يسابقين ما جهده جوشو... يسابقين بس يجمله يجمله و الجمال والغب ما يهده أكستي... أه... أه... أه... أه... أه... أه... أسبر ابتعى في غير المرأب أه... خلال أه... أه... أه... أه... <تصفيق> كما قال الله سبحانه وفاته بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عندك الكافرين أتيه <تصفيق> إشارة للبعد إشارة للبعد لا إشارة هميات تصريح تصريح <تصفيق> <تصفيق> طاب <homememment> وعن... جيب... الشمال وفي الكتاب والقران وما جعل الله فيه من البيان ما يقول سبحانه لرسوله صلى الله عليه وعلى اله لا تحرق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبعوا قرآنه ثم إن علينا بيانه إن علينا بيانه إن علينا بيانه بيقرأ ذلك وعندما وعندما عندما على الأعزب والنصب ما يشكل علىها ماشي بيانه لما قرأي على يعني بيان باي باي توه زي انا سابع بده اسمي زيد والله انا ريان ها خبر حتى الخبر كثير قاعد اعدم بالمارك صار صار ما جاء ادم فيديو بيانه بدل قهوه ما بي ما بي يوصل انا قالوا انه معناه ما بيوصل الاسبوع بعده ما لهي قام ما بيعمل رجعه ما مهم النسبه فيتعجب مستمعات الجن به وما سمعوا من استماعهم لهم له من عجبه ما يقول الله ما نور ماشي يا ما بس الحماس فقل توكل كي جا به القراني او ما جعل الله به من البيان ما اقول سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وعلى اله لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فايدا قرانه فاتبع قرانه ثم ان علينا بانه كما على الله تبارك وتعالى بَيَانُهُ فَلَنْ تَظِلَّ عَنْهُ أَبَدًا حُجَّتُهُ وَلَا بُرْهَانُهُ وَمِنُواكَسِهُ رَحَلِ صُّرِ مَدِينَ مَدِينَ بسيدنا جفتان رب الله شلشة لي يا رجال ما أبخل لها الله المستعمل دا كتام دا كتام دا كتام ها لاب لاب و جايرت خيال و الله من الله العين ايه يوردي واحدة لأسفار ديال بالبدل ها ها ها ها ها ها ما عطرت بنا الخيالات ها ها ما ترهم اختباراتك لا الله ايه ايه اكيد də də səbəbidir. Davranıqdan səs çıxır. Hərəkət etsəniz. Qadağa. Qadağa. Amma indi qoyma biləcəksən. İnşallah. Qəbul edə biləcəksən. Tam təqribən məsələni cavab. Hə? Hansı demədin? Cavab. Belə deyirəm. Lakin tutub çəkmə. Bu da məsələdir. Bu da məsələdir. <تصفيق> <ده> <مم> وعي حجم اعظم او حكمه احكم او قدام اعلى اعلى واعز وأحفظ من كل ضلال واحرز لمن كان من اليه او من عليه بتجبله عند من يفهمها ويعقل او, أو يفرقوا بين الامور فيو ايا اي فاصل ايا الله يا احسن الله في تنزيله وحيه وما جعل فيه من ضلال عدوه وهداه وليه وهو امر من امور الله واحد يضل به الضال يضل به الضال ويرشد عنه الراشد ما ضلال لمن ضل عن وهدا ورشد لمن قبل منه هيا يا ترى بايه اجى بنت اعظم اللي في تدني واضح لا <تصفيق> يضل يضل عنه يذهبه قال يضله عنه ويجتوب يضله به الظال ما عنه بصغر. طلع عنه بسفر صدر ظلاله تجاوز طلع عنه ولا صدر عنه يضل به منيش ها هو معروف كلنا ما يغفر الله قالوا يضل مية شعب بلعب قل الله تمام قال ايما محر المسيح بالحيان الرحاق مية شعب بلعب لا ما خلنا ما يساعد ايه الذي يشعب ما انسى بلعب ويهديه من هدي يهديه وذاكرنا لمن استقا <تصفيق> وراجد الوفرقد الوخزين على من تعدى ونقم الجن كما قال سبحانه الف لام لا ريب فيه ودل للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وفي بركة كتاب الله ونمر به من جبريون وهدى للالباد من الذكر به ما يقول سبحانه كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبر اياتي وليتذكر اول الالباب فاحمد الله رب الارباب علما وهب من الهدى بما نزل من الكتاب ونسأله ألا يُزِيغَ قلوبنا بعد إذ هداهة وأن يمتعنا فيه بما وهبلنا من هداها وأن يجعلنا له إذا قُرِأَ من المستمعين بالإنصاد وأن ينفعنا بما نزل فيه من الآيات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عليه توكلنا وهو رب العرش الكريم وأن يمتعنا فيه بما وهبلنا من هداها وأن يمتعنا فيه بما وهبلنا من هداها الله ربنا من هداه بدعم بوسنا غريب القران معلنا من هداه لا ماشي متعدي علينا قلنا سين هداه في القران ربنا محمد من هداه الله هذا هو الهداه بوسنا ما ماشي متعدينا فيه للقران نرجعنا في القران بما وهبنا منه هداه بوسنا عاداد كلمه هالكلمه اي تم نديخ الكبير بن الله العليم القدير وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وعلى اله الطيبين وسلم تسليما ف ما لكن هذه بيصربوا بيصربوا للصلاه ده ده خلصوا مع بعض واحد الله الصبر وادبك ابغى تكفون دايمًا بيغرا في هذه الغرام يس اسكت اتمعاد دايمًا بيغرا الغبي خلصوا على العاده لا يا ما شك اسكت من صح Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladhi ja'ala al-hudaa fi min kitabih muktamala. Ha? Ta'tidna al-jannah. Allah hada habna طرنوق وقع واجاو اوتور ها اول شيء ما بان قاعد قدام النهر ما ركن على بطن النسيم ما ركن عليه جو لا معك لا جاب ضيفه مع وكاء ما بتسهر قال فتاوه ما تجلف لا عندك لبس فيه واحد كان ما بطلع نسجل دعاءه واي لا عقرب خليلنا يستعين يا مهل الاربع <تسجل> ورق لها ونزلت رحمه العباد منه بيانا كريما مفصلا به لمن استغنى به اغنى الغنى ولمن تناغم مراد يهداه اكرم المتن لا يحتوي لا ييتوي عن جناه ابدا متون ولا يتباع شفائيه ابدا مدون الجوال عطى داوود لا يتراهم ولا يا كانه ماشي جوده الجويده الجنه الجنه الجويده هذا داوود جيد داوود اي هو يوشي كابسره دا نور عيني القلوب المبصره وحياه الباب النفوس المطهره الفو فكري كل حكيم وسكن نفس كل كريم وقصص الأنباء الصادقة ونبأ الأمثال المتحققة ويقين شكوك حيرة أولي الألباب وخير ما صحب من الأصحاب سر أسرار الحكمة ومفتاح كل نجاة ورحمة قول أرحم الراحمين وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين فأي منزل سبحانه رقي يا منذرين سبحانه ونازل وتنزل نزل التنزيل لقد جاء سبحانه والله لقد جل سبحانه, سبحانه... لقد جل سبحانه وتنزيله عن كل جنبيل وطاهروا تقدس ايده وليه بنفسه فنزل به روح القدس أنقذ الشياطين وأكاذيبها وافتراء مرذات الآلهة الآدمين وآلهتهم فاشكنان خطل الوهن ما شاء فجاءت اختمان خطل الوهن والتداحب واكرم معجزلا للاختلاف والتناغم فجعل في اياته مترادفه وبضياء بيناته متشاهده تجعله ها تجعله فجعل في اياته مترادفه وبضياء بيناته متشاهده غير متكاذب الاخبار ولا متضابق الانوار بل ظحيان النور سيحان راح يعني سيحان ما قبل احيان سيحان الانهار بالحياه المنجيه وشو راح يا ناس دي نضحى هو قتل يا با قتل با كمش منين الوقت الارض بتاع نهر الابتداع صبراي واضح انه نعم بس هو هذا نهر الرحمه سيحان الامور سيحان الانهار صادع النور والبرهات جامع الفضل الفصل والبيان فأنواره بضيائه زاهرة وأزراره لأوليائه ظاهرة فما أني عن أهله الذين استودعوا علمه من سرائر شريرة ولا يدع ما وضح من نوره في قلوبهم من مشكله, من مشكلة حيرة <تصفيق> ماذا؟ إن قال بما ينواري عنالي الذين السودعوا حلمهم ايه؟ عيني بهنال فقال إنها النخوص الطاهرة هذي ماه ولا بيها وها ولا بيها فقال مختص منها وليا سواق؟ فقال مكري؟ مختص منها معلم كريم ناس كدي يستحرج منه ما لا يستحرج غيره ويطلع من ازرار على ما لا يطلع على غيره هو قاعد امام جدته والله هو اسمه ما جد بي ما جد غيره ايوه حتى عمي بيفهم ما بيفهم ما بضل يجيبوا بالساعات معي فات نا بيصحى قال واحد بدا قال انا دواتي اخذنا من المهني اخذنا ما تراه من قبل قال لي وش مال ربي وش مال مشى قال يا ابن المشا قال يوم طافح يعني يتحارج على الله قاله مغاضب ها انا مو شايف ايش حبيتك تحار قال ايش قال كانت عنية تهلكنا بما فعل السفاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من وصارنا يا عائل يا عائل يا فسبحان من جاد به طولا وجعل سببه, سببه موصولا لك تجل سبحانه به المنة على العباد بالله به تبارك وتعالى على كل رشاد سلما قريتين من يوم دعا المجموع حفظ الصمحات لا يوجد صمحات لا يوجد صمحات صلل ما صغرت صلل ما صغرت فجاز لهم سبحانه بما لا تجود به نفس وإن عظم جودها وقبر بالجود في العطايا المحمودة محمودها لقد جاز لهم منه بكنوز لا تبلى وأعطاهم به عطية لا يجد لها واجد وإن جهد, وإن جهد فبدل لهم به منه كنز الكنوز ودلهم به على كل نجاة وفاس فتح لهم أبواب الجنان وأداهم به سبيل الرضوان ونبأهم في عن نبأ السماوات العلاء وما مهد تحتهن من العرضين السفلا وما فتق من الأجواء بين الأرض والسماء وعن خلق الملائكة والجن والإنس فقد نبأهم وعن كل علم كريم مكنون فقد به أداهم قص به عليهم أخبار القرون الماضية واخبرهم فيه بمن اهلك بجنبه من الامم العاتيه فكل عجيب من الاشياء او قصص كريمه دي من قصص الانبياء فجدوا صراتوا الى عليكم اغازوا لنا قصصنا اغازوا لنا قصص الانبياء كل الامم كل ايش اغازوا قال قصص كل كل ولا مراد كل شيء اذا بجابة. المهمنه ولا انا اقول او قصا كلمه بس انقلب الابياء للطيب فقد اوصلتي معاليكم مورد عجيب به عليكم شو وجه من كل شيء تمام الله الىكم ضلل عيونك بيجيب حد الساعات في قعصي ولا في كردها والله فيه وحاجات فيه انت عدنا اعطر اتعرر الله اخبار اتكسر اعطروا حيوانات مفترسة اتعرروا من الله حيوانات سامة يا أبو في البحث رحنا جد من القعوب والسنة والقلوب على البيت وحفر